أنفسهم وظل عنهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولاد أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أبلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدون إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم ألئيم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاك إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُونَا بَادِيَ الرَّقِيٍّ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِن